يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أموالكم على ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَادِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن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 ولن يؤثر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قبير بما تعملون